بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه واصحابه أجمعي اجمعين ل الله عبيد بن يحيى رحمه الله. وحدثني عن عن يحيى ن الله ع من من أن أدرك ركعة من الصبح قبل تحدثنا ط ل الشمس ل ع ا فقد أدرك ص ب ومن أ ر ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ك من الشمس أن قبل فقد ت د ح عن هذا الحديث في المجلس الماضي أ خ ذ ن ا فيه مباحث مستفاده من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الشمس أن أدرك أدرك فقد ركعة تطلع الصبح الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا إ ن هذا ا ل إ د ر ا ك حمل على معنيين ل أ ن حمله على ظاهره غير مقبول إ ج م ا ع ا و إ م ا أ ن يحمل على اهل ا ل أ ع ذ ا ر كما حمله عليه م ن القاسم العتقي صاحب ا ل إ م ا م مالك أ و يحمل على أ ن من أ د ر ك ر ك ع ة فصلاها في الوقت و إ ن صلى ا ل ر ك ع ة التي تليها بعد ا ل وذكرنا ق قضاءا ت وتكون صلاته تكون فإنه يكون مدركا و أداءا لا تكون قضاءا. وذكرنا لكم ما في هذه ا ل م س أ ل ة من الخلاف بين ا ل أ ص و ل ي ي ن وبقيت فيها في هذه الحديث م س أ ل ة هي قوله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك ر ك ع ة من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد ادرك الصبح قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة هذا يدل بمفهومه على أ ن من أ د ر ك أ ق ل من ركعه لا يكون مدركا ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أ د ر ك ركعه من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس معناه أ ن من لم يدرك ر ك ع ة من أ د ر ك أ ق ل من ركعه قبل أ ن تطلع الشمس فلا يكون مدركا لتلك ا ل ص ل ا ة وهذا الموضع اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة و ا ل ش ا ف ع ي ة في ر و ا ي ة إ ل ى أ ن ه لا يكون الإدراك الا إ د ر ك إلا ب ر ك ع ة فما فوق وذهب ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ش ا ف ع ي ة في ر و الى ي ة أخرى إ أ ن ا ل ص ل ا ة تدرك ولو ب ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م فمن أ د ر ك من ا ل وقت من وقت الصبح مثلا قبل أ ن تطلع الشمس قدر ما يكبر فيه ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م كان مدركا ل ل ص ل ا ة واستدلوا على ذلك ب أ ن الشيخين رويا في ص ح ي ح ه م ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ د ر ك أ ح د ك م س ج د ة من ص ل ا ة الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح فقالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة بقولهما أ د ر ك ركعه و م ر ة من أ د ر ك سجده فدل هذا على أ ن ه لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص ا ل ر ك ع ة أ و خصوص ا ل س ج د ة إ ن م ا أ ر ا د بعض أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة ف م ر ة عبر عن الفعل ب ا ل ر ك ع ة وما مره عبر عنه ب ا ل س ج د ة فدل على أ ن من أ د ر ك بعض أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة كان مدركا للوقت كان مدركا لتلك ا ل ص ل ا ة و ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م بعض أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة فمن أ د ر ك من الوقت قدر ما يكبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م كان مدركا للوقت وهذا الاستدلال يناقشون فيه ل أ ن قوله صلى الله عليه وسلم من أ د ر ك ر ك ع ة من ا ل ص ل ا ة يدل ب م ف ه و م ه على أ ن من أ د ر ك أ ق ل منها لا يكون مدركا إ ذ لو جعل من أ د ر ك ر ك ع ة ب م ن ز ن ه من أ د ر ك أ ق ل من ركعه فلا يكون حينئذ للتخصيص ب ا ل ر ك ع ة لا يكون له ف ا ئ د ة ماذا تكون ف ا ئ د ة قوله صلى الله عليه وسلم اذا, من أدرك ركعةً؟ إذا كان سواء أ د ر ك ر ك ع ة أ و ادرك س ج د ة أ و ادرك ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م يكون كل ذلك سواء فما فائده ذكره ر ك ع ة يكون حينئذ هذا الكلام لا ف ا ئ د ة له ثم إ ن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم اذا أ د ر ك أ ح د ك م من ا ل س ج د ة ا ل س ج د ة ا ل ر ك ع ة في لسان اهل ز أ الحجاز يطلقون على ا ل ر ك ع ة يطلقون عليها لغه ا ل س ج د ة ا ل س ج د ة و ا ل ر ك ع ة سواء عند أ ه ل الحجاز وهذا الذي حمل عليه, حمل عليه هذا الحديث إ ذ ا أ د ر ك أ ح د ك م س ج د ة من الصبح قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح أ ي أ د ر ك ر ك ع ة وبدليل أ ن من أ د ر ك س ج د ة فقط في الحكم لا يكون مدركا لها و إ ن سجدها من دخل على الناس وهم ساجدون سجدتهم ا ل أ خ ي ر ه فسجدها معهم هذه ا ل س ج د ة لا يعتد بها في صلاته وينبغي أ ن يعيد ا ل ر ك ع ة وسيعيد ا ل س ج د ة التي أ د ر ك ه ا فكونه ادرك ا ل س ج د ة لا يعتبر إ د ر ا ك ا و إ ن سجدها ل أ ن ه لم يدرك ا ل ر ك ع ة معها وهذا الحديث أ خ ر ج ه الشيخان البخاري عن القعنبي عن مالك و أ خ ر ج ه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسبوري ا عن مالك بهذا ا ل إ س ن ا د المذكور في ا ل م و ط ا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إ ل ى عماله إ ن أ ه م أ م ر ك م عند ا ل ص ل ا ة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 فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم ب ا د ي ة م ش ت ب ك ة قال عبيد الله ن يحيى رحمه الله ف ح د ث ن ي عن مالك عن نافع نافع هو نافع المدني أ ب و عبد الله أ ح د أ ئ م ة أ ه ل ا ل م د ي ن ة و أ ح د علمائهم و أ ح د فقهائهم و أ ح د كبار محدثيهم يقال إ ن أ ص ل ه من المغرب وقيل أ ص ل ه من نيسابور في فارس وقيل أ ص ل ه من ك ا ب ل في أ ف غ ا ن س ت ا ن حصل في عند عبد الله بن عمر في إ ح د ى غزواته ثم مكث عنده ولازمه وانتفع به انتفاعا عظيما ف إ ن ه كان كثير ا ل م ل ا ز م ة له و حتى قال م ر ة سافرت مع عبد الله بن عمر بضعا وثلاثين بين حجه و ع م ر ة ومثل هذا يعني يستفيد منه علما كثيرا واعتقه عبد الله بن عمر وسبب ذلك أ ن ه دخل معه م ر ة على عبد الله بن جعفر ف أ ر ا د عبد الله بن جعفر أ ن يشتري نافعا فبذل لي عبد الله بن عمر اثني عشر الفا فرجع عبد الله إ ل ى زوجته ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد فقال لها أ م ا ر أ ي ت عبد الله بن جعفر أ ع ط ا ن ي في نافع اثني عشر الفا فقالت له وما تنتظر أ ن ت ب ي ح ه فقال ل ف ه ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله فكان نافع يقول كان عبد الله ينوي لن ت ن ا ل ب ا ل ب ر حتى تنفقوا مما تحبون فلما أ ع ط ي في نافع ما يحب أ ن ف ق ه لله أ ع ط ا ه لله وكان نافع ذا ح د ة كان في خلقه ح د ة وهذه ا ل ح د ة أ ح ي ا ن ا كانت تفهم مثلا كان الزهري ي أ ت ي ه فيحدثه عن ابن عمر فيذهب الى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول له هل سمعت من أ ب ي ك كذا وكذا للذي حدثه به نافع فيقول عبد الله سالم بن عبد الله يقول نعم فيحدث الزهري بذلك الذي سمعه من نافع أ و ل ا يحدث به عن سالم ولا يحدث به عن نافع ل أ ن نافع ا ل مولى وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر قرشي يعني التحديث عنه أ و ل ا من التحديث عن ا ل م و ا ل ي فكان ن ا ف ع يغضب ويقول من يعذرني من زهريكم هذا ي أ ت ي ن ي فيحدثه الحديث عن ابن عمر ثم يذهب إ ل ى سالم فيقول أ س م ع ت أ ب ا ك يقول كذا فيقول نعم فيحدث به عن سالم ويدعني والسياق من عندي وكان فيه حده حتى إ ن بعض طلبته تركوه قال أ ب و اويس كنا نأتي نافعا أ ت ي ن وكان سيء الخلق هكذا قال وكان سيء الخلق فقلت ما أ ص ن ع بهذا العبد فتركته ولزمه غيري فانتفع به وهذا الغير الذي يقصده هو الامام إ م م ل ل ك ا إ ا مالك م رحمه الله كان يحتال على نافع ي أ خ ذ عنه يحدث قال كنت آ ت ي نافعا في بيته في ن ح ر الظاهره لا يظلني, لا يظلني شيء من الشمس ف أ ج ل س أ ن ت ظ ر ه حتى إ ذ ا خرج تركته س ا ع ة و أ ر ي ه أ ن ن ي لا أ ر ي د ه ل أ ن ه ك أ ن ه إ ذ ا أ ر ا ه أ ن ه يقصده ويريده وكثره السؤال على يعني حول النافع يطردهم وسينطرد ا ل مالك معهم ويربو بنفسه عن مثل هذا قال ف أ ت ر ك ه س ا ع ة أ ر ي ه أ ن ن ي لا أ ر ي د ه ثم أ س ل م عليه ثم أ ت ر ك ه حتى إ ذ ا ادخل المسجد أ ق و ل ه ماذا قال ابن عمر في كذا وكذا فيقول كذا وكذا قال ف أ خ ن س عنه وبقي كذلك إ ل ى أ ن استفاد منه علما كثيرا ومات نافع رحمه الله س ن ة سبع ع ش ر ة و م ا ئ ة نعم أ ن عمر بن الخطاب كتب إ ل ى أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه أ ن صلي العصر والشمس بيضاء ن ق ي ة قدر ما يسير الراكب ث ل ا ث ة فراسخ و أ ن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد ا ل ع ز ة بن بن رزاح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن كعب بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر ا بن مالك ا بن ا ل نضر ا بن ك ن ا ن ة ا بن خ ز ي م ة ا بن م د ر ك ة ا بن الياس ا بن م ض ر ا بن زار ا بن معد ا بن عدنان أ م ي ر المؤمنين أ ب و حفص الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و خ ل ي ف ة خليفته و أ و ل من سمي ب أ م ي ر المؤمنين أ س ل م بعد أ ر ب ع ي ن رجلا ً و إ ح د ى ع ش ر ة ا م ر أ ة وكان في مبعث ا ل إ س ل ا م شديدا ً على المسلمين ولكنه بعد أ ن أ س ل م كان إ س ل ا م ه فتحا ً على المسلمين وتفريجا عليهم حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عبدنا الله ج ه ر ً حتى أ س ل م عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر كان إ س ل ا م ه عزا ً ل ل إ س ل ا م ظهر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أ ح م د وغيره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م ب أ ح ب هذين الرجلين إ ل ي ك ب أ ب ي جهل بن هشام أ و بعمر بن الخطاب قال فكان أ ح ب ه م ا إ ل ي ه عمر بن الخطاب وكان إ س ل ا م ه ي عجيبا ن ي ع فريدا لما أ س ل م قال رواه ابن حبان ه ذ ا ا ل ق ص ة وغيره عن ابن عمر قال لما أ س ل م عمر بن الخطاب لم تعلم قريش ب إ س ل ا م ه و هو يحب أ ن ينشر خبر اسلامه والناس إ ن ذ ا ك يعني مستخفون مستضعفون قال أ ي قريش أ ن ش أ و ا ا ل ح د ي ث من أ ك ث ر قريش نقلا للحديث فقيل له معمر بن جميل الجمحي قال فذهب إ ل ي ه قال ابن عمر و أ ن ا أ ت ب ع أ ث ر ه وانا غلام أ ع ق ل ما أ س م ع و أ ر ى قال ف أ ت ا ه فقال يا جميل لقد أ س ل م ت قال فوالله ما رد عليه ك ل م ة حتى قام هذا جميل حتى قام وذهب إ ل ى البيت ونادى في أ ن د ي ة قريش يا معشر قريش إ ن ابن الخطاب قد صبع فقال عمر رضي الله عنه كذب بل أ س ل م ت و آ م ن ت بالله و اتبعت رسوله و صدقته قال فثاورته قريش قاموا إليه أولئك الجالسون قاموا الى ج ا قاموا ل ل س و ن إ عمر فتثاوروا فجعلوا يتضاربون حتى ر ك د ت الشمس على رؤوسهم و حتى فترى عمر تحل فجلس و قال اصنعوا ما ب د ل ك م والله لو كنا ث ل ا ث م ا ئ ة رجل لقد تركناها لكم أ و تركتموها لنا قال فقاموا عليه يعني يضربونه ف أ ق ب ل رجل عليه ح ل ة حرير وقميص وقال ما بالكم فقالوا صفا بن الخطاب قال ف م ا رجل اختار دينا لنفسه أ ي فماذا رجل اختار دينا لنفسه أ ت ظ ن و ن أ ن بني عدي تسلم إ ل ي ك م صاحبهم قال ابن عمر يعني الراوي قال ف ك أ ن ه م كانوا ثوبا فكشف عنه وكان هذاك الذي تكلم العاص بن وائل ومات على كفره ثم جاءت ق ض ي ة ا ل ه ج ر ة و أ ر ا د عمر الخطاب أ ن يهاجر وكان الناس حينئذ يهاجرون مستخفين فلما أ ر ا د أ ن يهاجر عمر يقول علي رضي الله عنه ما أ ح د من المهاجرين هاجر إ ل ا مستخفيا إ ل ا عمر بن الخطاب ف إ ن ه لما هم ب ا ل ه ج ر ة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى أ س ه م ا في يده ثم قصد الكعبه والملا من قريش بفنائها قال فطاف سبعا متمكنا ثم صلى متمكنا ثم وقف على الحلق ح ل ق ة ح ل ق ة يقول شاهت الوجوه لا يرغم الله إ ل الا هذه ا م ع ط المعاطس س الأنوف لا ل يرغم يعني هذه إلا ه المعاطس من أراد أ ن تثكله أ م ه ويؤتم ولده وترمل ا م ر أ ت ه فليلحقني وراء هذا الوادي فما استطاع أ ح د أ ن يلحق بي وكان كثيرا ما يوافق ا ل ق ر آ ن وافقه في أ س ر ى بدر ووافقه في الحجاب ووافقه في غير ذلك ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه كان في ما قبلكم من ا ل أ م م محدثون و إ ن يكن في امتي واحد منهم فعمر بن الخطاب المحدث هو الذي يقول القول فيصدقه الرب سبحانه فيجري الواقع على ما كان قال ومناقب عمر رضي الله عنه كثيره جدا يعني لو استغرقنا الساعات ما اتينا عليها لكن لعلنا نذكر بعض مواقفه في, في ما نستقبل من الزمان ان شاء الله مات رضي الله عنه مقتولا شهيدا س ن ة ثلاث وعشرين وقد مكث أ م ي ر ا على المؤمنين عشر سنوات ونيفا و بضعه اشهر نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله هذا عنه الحديث فيه نكتتان في م س أ ل ت ا ن من مسائل مصطلح الحديث ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى أ ن هذا الحديث منقطع ف إ ن الراوي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب هو نافع ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب وهذا الذي يسمي يسميه اهل المصطلح منقطعا منقطع ن ع د هو م ه ما كان في سنده سقط قبل الصحابي هذا هو المنقطع أ ن يكون في ا س ن ا د سقط ويكون موضع ذلك السقط قبل الصحابي هذا يسمونه منقطعا او قد يكون الساقط أ ك ث ر من واحد لكن في مواضع من ا ل س ن ة لا يكون السقط ا أ ك ث ر من واحد يعني على التوالي إ ذ ا كان على التوالي هذا ليس منقطعا أ م ا إ ذ ا كان على غير التوالي فهذا يسمى عنده منقطعا ويكون منقطعا من موضعان ومن ثلاث بحسب الانقطاع و قال النووي الذي عليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أ ن المنقطع هو كل ما لم يتصل إ س ن ا د ه ب أ ي وجه كان ذلك الانقطاع على هذا الكلام يدخل في المنقطع المرسل والمعضل والمعلق وغير ذلك من أ ن و ا ع الانقطاع وهذا الذي نسبه النووي إ ل ى أ ك ث ر الفقهاء وإلى البر ابن عبد وابن الخطيب من المحدثين قال فيه ابن صلاح هذا هو الاقرب هذا القول هو ا ل أ ق ر ب لكن الذي جرى عليه عمل المحدثين هو اطلاق المنقطع على المعنى ا ل أ و ل أ ن يكون التابعي يروي عن ما قبل التابعي يروي عن الصحابي يعني أ ن يكون السقط قبل الصحابي وهذا الذي ذكره العراقي بقوله وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وقيل ما لم يتصل هذا القول الثاني ذكره النووي وقيل ما لم يتصل وقال ا ب ن ا ل صلاح ب أ ن ه ا ل أ ق ر ب من ج ه ة ا ل ل غ ة لا في استعمال المحدثين وهذا الحديث و إ ن كان منقطعا فقد روي موصولا من غير طريق مالك عن نافع عن ص ف ي ة بنت أ ب ي عبيد ز و ج ة ابن عمر عن عمر بن خطاب راوا هكذا موصولا ابن أ ب ي ش ي ب ة في مصنفه و ابن المنذر ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن هذا ا ل أ ث ر موقوف الموقوف ما هو الموقوف هو ما يضاف إ ل ى الصحابي من قوله أ و فعله يعني هو قول الصحابي أ و فعله وهذا قول لعمر رضي الله عنه كتب إ ل ى ا ل أ م ص ا ر أ ن صلوا كذا و ف ع ل و ا كذا و ف ع ل و ا كذا ولم يرفع ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر إ ذ ا فالفيء ذراعا وصول العصر إ ل ى اخره فهذا قول عمر وهذا يسمى في الاصطلاح الموقوف الموقوف يقول ا ب الصلاح هو ما نقل عن ا ل ص ح ا ب ة من أ ق و ا ل ه م أ و أ ف ع ا ل ه م ولم يتجاوز بهم إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم صاحب المستدرك أ ح د أ ئ م ة الحديث يزيد شرطا في الموقوف يقول يجب أ ن يكون الموقوف مما يضاف إ ل ى الصحابي بشرط أ ن يكون متصلا إ ل ي ه يعني إ ذ ا كان في هذا السند إ ل ى الصحابي انقطاع فهذا لا يسمى عند الحاكم موقوفا وهذا الشرط يعني شرط الاتصال لم يتابع الحاكم عليه أ ح د ف ا لكن ج م المحدثين يرون أن المنقط... أن الموقوف إلى... إلى... إلى لم ه سنده و يرون سواء أو ر ان اتصل الصحابة إلى يتصل ل أن ف ذ لا يقدح في ك و ه م و و ق في ا لكن ف هذا التعريف الذي ذكرت لكم فيه نظر ذكرت لكم ان, أن الصلاه يقول الموقوف هو ما أ ض ي ف إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة من أ ق و ا ل ه م أ و أ ف ع ا ل ه م أ و نحو ذلك ولم يتجاوز به إ ل ى رسول الله وهذا أيضاً هو الذي أيضا العراقي نظمه وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أ و قطعته يقول وصلت أ و قطعته ليبين لك عدم اعتبار شرط الحاكم وسمي بالموقوف ما, ما وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب صحابي وصلت أ و قطعته لكن هذا التعريف فيه نظر لماذا ل أ ن ه يدخل فيه ما ليس منه أ ح ي ا ن ا قد يقول الصحابي شيئا لا يمكن أ ن يقوله من عنده بل لا بد أ ن يكون م تلقاه ي ت ل ق ا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم م س أ ل ة العصيان هذه ترتيب ا ليست م ع ص ة على فعل ل هذه ي م س أ ل ة ا ج ت ه ا د ي ة بل لا بد أ ن تكون م س أ ل ة ت و ق ي ف ي ة أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمار لم ينسبها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه ت ع ر فقد و اليوم يوم اليوم ا الذي الشك صام يشك فيه الذي يشك فيه يوم الشك. من ف عصى أ ب ا القاسم من أ ي ن لعمار هذا لا بد أ ن ه أ خ ذ ه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ظاهره موقوف فعل قول صحابي أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه لما ر أ ى ذلك الرجل الذي كان في المسجد ف أ ذ ن المؤذن فخرج الرجل من المسجد ك أ ن ه استطال الانتظار فصلى وانصرف قبل أ ن يصلي المسلمون في المسجد فنظر إ ل ي ه أ ب و ه ر ي ر ة وقال أ ص ح ا ب ي أ م ا هذا فقد عصى ابا القاسم أ ن له أن ذلك ان ل ل ذلك؟ الشيء لا يتوصل إلى الجهاد بل إلى لا يسمي هذا معصية إذا أراد المجتهد ف كيف يعرف ع معصية معصية مججهاد مججهاد يسمي أراد هذا هذا إذا أ يعمل في عقله مثل ه ذلك ا ا ف ع ل لا ل يسمي ذ الفعل م ع ص ي ة هذا شيء لا يمكن أ ن يقوله أ ب و ه ر ي ر ة من عنده لا بد أ ن يكون فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وصورته موقوف هو من, كلامي من كلام ابي ه ر ي ر ة و أ م ث ا ل لهذا كثيره هذا يسمونه يقولون فيه له حكم الرفع هو إ ن كان موقوفا لكن حكمه حكم ما الحديث المرفوع الحديث الوالد ع ن النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن إ ذ ا قلنا إ ن الموقوف هو ما قاله الصحابي أو فعله يدخل فيه مثل هذا وهذا ليس موقوفا هذا له حكم الرفع فلذلك س و ا ب التعريف أ ن يقال الموقوف هو ما أ ض ي ف إ ل ى الصحابي من قوله أ و فعله مما للاجتهاد ر أ ي فيه م ج ل ل ل مما فيه مجال أ م ا إ ذ ا كان من ا ل أ م و ر التي لا تدرك ب ا ل ر أ ي لا تدرك بالاجتهاد فهذا ليس و إ ن كانت سورته س و ر ة الموقوف فليس له حكم, فليس له حكم الموقوف أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إ ل ى عماله إ ن أ ه م أ م ر ك م عندي الصلاه ة ق و ل ر ض يعني الله ه أهم إن ن أمركم ع د ان ل ل ص ا ة ي ع ي أن كل أ م و ر ك م م ه م ة عندي لكن ا ل ص ل ا ة أ ه م ه ا و ل م ا ذ ا ك ان ت ا ل ص ل ا ة أ ه م أ م و ر ه م ع ن د ه رضي ا ل ل ه ع ن ه ل أ ن ه أ د ر ك بفقهه و ع ل م ه و ص ح ب ت ه ل ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ا ك ا م ل لك ان هناك امر ل لك ان ه ن ي ك ا يقول لك ان هناك م ر ي و ل ل ان ا ك ا م ي ق ل ا ه م ر و ل لك ا م ي ق ك ان ه ا ك ا ر ل ك ان م ك ان ه ا ك امر يقول ان ه ا ك م ر يقول ك ان ه ه ا امر يقول ل ان هناك ا ر ع ت في ا ل ه ن ا امر ي ل لك ان ه ن ا في تلك ب ح ض ر ة الملا الاعلى في ذلك, في ذلك الموضع السامي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على سمو مكانتها بين الشرائع ا ل أ خ ر ى ويدل لذلك أ ن الله تعالى لما ي س أ ل ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل ح ف ظ ة كيف تركتم عبادي ماذا يقولون لا يذكرون من أ ع م ا ل البر مما, مما تركوا عليه ا ل ع ب ا د ة أ و مما وجدوا عليه ا ل ع ب ا د ة إ ل ا ا ل ص ل ا ة مع أ ن أ ع م ا ل البر التي يقوم بها العباد غير ا ل ص ل ا ة شيء كثير ولكن لا يذكرون إ ل ا ا ل ص ل ا ة لما سبق من علمهم أ ن ه ا من أ ع ظ م القرب ومن اسنى العبادات هذا روى الشيخان عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار فيجتمعون في ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة الفجر ثم يعرج بالذين باتوا فيكم ف ي س أ ل ه م وهو أ ع ل م كيف تركتم عبادي فيقول فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم ج ئ ن ه وهم م يصلون و أ وهم يصلون, وأتيناهم يصلون فلا يذكرون شيئا من اعمال البر في الترك ولا في الاتيان إ ل ى ا ل ص ل ا ة مع أ ن ه م يعني في تلك ا ل م د ة التي مكثوا فيها مع بني آ د م بنو آ د م ي ق ر و ن ا ل ق ر آ ن يستغفرون يصلون يتصدقون يطعمون ولا يذكرون إ ل ا ا ل ص ل ا ة لما علموا من عظيم مكانتها مما يدل على عظيم مكانتها أ ن ك م اذا عددتم الصلوات المفروضات في شهر واحد وجدتم عددها يربو على سائر الفرائض التي تفعل م د ة سبعين عاما أ ب ي ن لكم ذلك أ و ل الفرائض الشهادتان ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وهذه تجب على المكلف م ر ة و ا ح د ة في العمر ثم الصوم هذا يجب م ر ة في ا ل س ن ة ا ل ز ك ا ة تجب م ر ة في ا ل س ن ة والحج يجب م ر ة في العمر والصلوات طيب إ ذ ا عددنا عمرا عددنا سبعين عاما التي ي ر أ س ا ل م ع ت ر ق أ ع م ا ر أ م ت ي بين الستين والسبعين ر أ س معترك المنون سبعون عاما إ ذ ا أ ز ل ت من هذه السبعين خ م س ة عشر عاما التي هي سنون الصبا بقيت خمس وخمسون س... سنه ة ا الشهادة مرة واحدة فيها الحج مرة واحدة وتجي ويجب فيها رمضان خمس خمسون مرة مرة مرة خمسون ويجيب وتجي ويجيب ويجب فيها ا ل ز ك ا ة على قدر على, على على تقدير وجوبها على هذا المكلف خمسه وخ... وخمسين م ر ة خ م س ة وخمسين ا ل ز ك ا ة وخمس وخمسون للصوم هي م ئ ة و ع ش ر ة واثنان ل ل ش ه ا د ة والحج الكل م ئ ة واثنى عشر صلوات شهر واحد خمسه وثلاثين م ئ ة وخمسون فرائض ا ل ص ل ا ة في شهر واحد تربو في العدد على ا فر... ل أ ر ك ا ن ا ل خ م س ة إ ن قدر فعلها م د ة سبعين س ن ة هذا يدل على أ ن أ ج و ر ا ل ص ل ا ة شيء عظيم جدا فعدد هذه ا ل أ ج و ر في شهر واحد والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أ خ ب ر ن ا به عن ربه هي خمس وهي خمسون لما أنتم ا ل ق ص ة م ع ر و ف ة على كل حال هي خمس وهي ن و خمسون فهذه عدها أ ن ت صلوات شهر فما بالك بصلوات س ن ة فما بالك بصلوات العمر ن س أ ل الله أ ن يتقبل هذا على ا ل إ ج م ا ل أ م ا إ ذ ا شئت التفصيل فشيء لا يحد لا, لا, لا يقوى على ح د ه إ ن س ا ن مثلا الالفاظ ل أ ن أ ق و ل لكم التفصيل التفصيل فيه ا ل أ ذ ك ا ر اللفظيه ة ف ي أ ع م ا ل القلب فيه الركوع والسجود ل أ ن هذه كلها ملء أ ح ي ا ز بعبادات ت م ل أ حيزا بانتصابك و ت م ل أ حيزا بركوعك و ت م ل أ حيزا بسجودك و ت م ل أ حيزا بانتقالاتك وهذه كلها كيف تعد ثم إ ذ ا نظرت إ ل ى ا ل أ ل ف ا ظ اللفظ الواجب مثلا ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة الفاتحه, الفاتحة. تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نفسه يعني من ق ر أ الف لام ي م حرفه له بكل, من قرأ فله بكل حرف ح س ن ة ولا أ ق و ل الف لام ي م حرف بل أ ل ف حرف و لام حرف و لام حرف و لام حرف ا ل ف ا ت ح ة كفيها من ا ل أ ح ر ف إ ذ ا عددت الفاتحة أحرف ا ل ف ا ت ح ة طبعا عددت الاحرف ا ل م ن ط و ق ة ما تنطقه من الحروف لا ما ترسمه ل أ ن ك تؤجر على ما تنطقه حين ت ق ر أ عدد أ ح ر ف ه ا إ ذ ا عددت المدغمه وحروف اللين إ ل ى آ خ ر ه م ئ ة حرف وواحد وعشرون حرفا هذه أ ع د ا د حروف ا ل ف ا ت ح ة م ئ ة حرف وواحد وعشرون حرفا اضرب ذلك في سبعه, في سبعة عشر س ب ع ة عشر هذا هو عدد الركعات الواجبات في اليوم و ا ل ل ي ل ة يكون الخارج أ ل ف ا حرف واثنان وخمسون ح ر ق ا هذه عدد اعداد حروف ا ل ف ا ت ح ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة يعني أ ل ف ا ح س ن ة واثنان وخمسون من ا ل حسنات والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا يعطي ذلك عشرون أ ل ف ح س ن ة و خ م س م ا ئ ة وعشرون واعلموا أ ن الله سبحانه جعل أ ق ل التضعيف أ ق ل التضعيف في ا ل أ ج و ر عشره هذا أ ق ل التضعيف رقى ربنا سبحانه وتعالى هذا التضعيف إ ل ى س ب ع م ئ ة فضربنته عشرين أ ل ف و خ م س م ا ئ ة وعشرين في س ب ع م ئ ة ياتيك اكثر من اربعه عشر مليون ح س ن ط ثم زاد ربنا ربنا تعالى لم يبقي التضعيف هنا إ ل ى سبعمئه بل قال و انما يفصبرون اجرهم بغير حساب يرتقي التضعيف إ ل ى أ ن يضاعف بغير حساب بغير حساب عندنا ل أ ن ن ا لا نطيق العدل لا نطيق العدل لكن ذلك محسوب عنده كل عدد محسوب لا نحسبه نحن إ ذ ا نظرت في هذا تعلم ق ي م ة هذه ا ل ت ح ف ة التي أ ت ح ف الله تعالى بهذه ا ل أ م ة وهذا الذي حدثتكم به صلوات يوم واحد فما يعني ما بالك في صلوات شهر و أ ي ن أ ن ت من صلوات س ن ة وما أ د ر ك ما فضل صلوات العمر كله و إ ذ ا فطنت إ ل ى هذا الذي ذكرت لك علمت لماذا جاءت مؤكدات الكتاب و ا ل س ن ة في الحرص على ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقودا حافظوا على الصلاوات و ا ل ص ل ا ة المسطره و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة وصطبر عليها و ا ق م ا ل ص ل ا ة طرفي النهار وزلفا من الليل وانظروا الى أ ن الله عز وجل لم يعطف شيئا على ا ل إ ي م ا ن به وتوحيده إ ل ا ا ل ص ل ا ة إ ن ن ي أ ن ا الله فاعبدني و اقيم الصلاه لذكري لم يعطف بشيء من عبادته على توحيده إ ل ا ب ا ل ص ل ا ة النبي صلى الله عليه و سلم يقول في الحديث الذي رواه احمد و غيره و س ي ئ ت ي ن ا في الموطا لكنه مروي ب ا ل ا خ في الموطا أ ن أ خ و ي ن ي ما تافي عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان أ ح د ه م ا أ ف ض ل من ا ل آ خ ر فما ت الذي هو أ ف ض ل اخويني ل أ اولا ً ومكث ا ل آ خ ر بعده أ ر ب ع ي ن يوما ثم مات فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ا ل أ و ل على الثاني الذي ت أ خ ر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل م يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا ب أ س به قال ف ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته يعني تلك ا ل أ ي ا م ا ل أ ر ب ع و ن التي ت أ خ ر بها عن أ خ ي ه الذي كان أ ف ض ل منه ما يدريكم ما ا ل د ر ج ة التي أ د ر ك ه ا ب ص ل ا ة تلك ا ل أ ر ب ع ي ن التي مات الاخر قبل أ ن يصليها ثم قال صلى الله عليه وسلم إ ن م ا مثل ا ل ص ل ا ة كمثل نهر ب م ا ب أ ح د ك م عذب غمر يقتحم فيه كل, خمس كل يوم خمس مرات ما ترون ي ب ق ي ذلك من درنه ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته ف إ ذ ا علمت كل ذلك ينبغي أ ن ت س أ ل الله التوفيق ل ل م ح ا ف ظ ة على هذه ا ل ع ل ق ة ا ل ث م ي ن ة وهذه ا ل د ر ة ا ل م ص و ن ة وهذه ا ل ح ظ و ة المكينه ة ذ ه حظوة مكينة لنا ب ا ل س ل ا م ة و ب ا ل ع ن ا ي ة ويجب أ ن تشد عليها كف الضنين و أ ن تحافظ عليها م ح ا ف ظ ة المؤتمن ا ل أ م ي ن ذخرا ليوم الافتقار و ج ن ة بينك وبين النار نعم ان أ ه م أ م ر ك م ع ن د ا ل ص ل ا ة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه فمن حفظها حفظها ب أ د ا ئ ه ا على وفق الشارع على وفق مراد الشارع ب أ ن تعلم ما تصح به من ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ق و ا ل وما تكمل به من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل هذا معنى حفظها ا أ ن يؤدي ما يتوقف عليه صحتها وما يتوقف عليه كمالها وحافظ عليها من حفظها ا وحافظ عليها بعض الشراح يقولون حافظ عليها معناه حفظها فيكون ك ا ل ت أ ك ي د ل ل ج و م ة ا ل أ و ل ى والذي تم يعني يظهر والله سبحانه واعلم أ ن معنى حافظ عليها د من الحفظ لها م حفظها وادام الحفظ هذا معنى حافظ العرب لا تقول حافظ على الشيء إ ذ ا اعتنى به م ر ة و ا ح د ة نعم إ ذ ا اعتنيت به م ر ة و ا ح د ة يقال لك حافظته لكن إ ن أ د م ت الحفظ له يقال حافظ ت ع ا ل ى ل أ ن ز ي ا د ة المبنى في الغالب تدل على ز ي ا د ة المعنى فمن حافظها ب ا ل إ ت ي ا ن بما ب أ ق و ا ل ه ا و أ ف ع ا ل ه ا التي تصح بها و تكمل بها و أ د ا م ا ل ر ع ا ي ة لذلك و أ د ا م الحفظ له هذا كان حافظ عليها فمن حافظها و حافظ عليها حفظ ا دينه حفظ ا دينه هذه تحتمل معنىين حفظ ا دينه أ ي حفظ ا ا ل ص ل ا ة و تطلق ا ل ص ل ا ة على الدين يطلق الدين و يراده ا ل ص ل ا ة فيكون هنا يعني اطلق الدين على أ ع ظ م شعائره طبعا ً نحن لا ندخل الشهادتين في هذا ل أ ن الشهادتين لا يصح ش ي ء بدونهما فلا يعني لا يقول أ ح د لا و كيف ا ل ص ل ا ة أ ع ظ م شعائر ا ل ش ه ا د ت ي ن أ ع ظ م من الصلاه <تصفيق> هذا ما ب ت ح ص ل ا ل حاصل ل أ ن الشهادتين لا يصح ش ي ء بغيرهما فالكلام على ما يوصف ب ا ل ص ح ة وطبعا لا يوصف شيء ب ا ل ص ح ة إ ل ا بعد الاتيان بالشهادتين فمن حفظ ا دينه أ ي حفظ ا معظم, معظم دينه كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ة والحج عرفة ذ هذه ا أركانه فقط. الحج الشيء مر... ابن الحج فرض مرة في العمر أركانه تجباري لحرام والسعي الله والطواف الأركان رقم مرة عشر فرض مرة تركت عرفة ردفة فقط يقول وقوف من لم إن لكن النبي الله في عرفة ليلة صلى عليه الحج وسلم أ ع ظ م أ ر ك ا ن ه معظمه يعني عموده ا ل ع ر ف ة فكذلك هنا يمكن حمل حفظ ا دينه على أ ن ه حفظ ا ل ص ل ا ة فحفظ معظم دينه وعماد دينه أ و حفظ دينه حفظ باقي العبادات ل أ ن الله تعالى يقول إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش ى إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين فجعل ربنا سبحانه إ ع م ا ر المساجد بالصلوات جعله حفظا لسائر الشعائر وهذا قال القرطبي و هذا فيه دليل هذه ا ل آ ي ة فيها دليل على أ ن ا ل ش ه ا د ة ب ا ل إ ي م ا ن ل ع م ا ل المساجد صحيحه ل أ ن ربنا قال إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن بالله فمن أدام تعمير ا ل م بالإيمان س ا جازت الشهادة ج د له و ذ ل ك كانوا يقولون من ر أ ي ت م ه يعتادوا المساجد فاحسنوا به الظن هذا حديث ضعيف لكن ا ل آ ي ة تدل على م ع ن ى إ ن م ا يعمر مساجد الله من آ م ن ب ا ل ه ومن ضيعها فهو لما سواها أ ض ي ع ومن ضيع ه الصلاه من ضيع ا كيف يكون تضيعها قالوا تضيعها ب ت أ خ ي ر ه ا عن أ و ق ا ت ه ا هذا وجه من اوجه التضيع وقالوا تضيعها عدم التفقه في أ ف ع ا ل ه ا و أ ق و ا ل ه ا وهذا مع ا ل أ س ف يشيع في, المسلمين في المصلين س ل ل م م ي في ن ا منهم وتجد الرجل قد شاب شعره في ا ل إ س ل ا م ولا يتفقه فيما يرقع به صلاته وقد ي أ ت ي بالمبطلات ولا يدري فهذا من التضييع أ و من ضيعها من تعطيل المساجد ب إ ق ا م ت ه ا فيها لا, لا تقام الصلاه في المساجد هذه كلها أ وجه للتضييع ومثله قيل في قول الله تعالى فخلف من بعده خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ء ومن ضيعها فهو ل م س س و ه ا اضيع هذا أ ي ض ا يحتمل م ع ن ي ن فهو لما س و ى ه ا اضيع يعني من ضيع ا ل ص ل ا ة حقيق ب أ ن يضيع العبادات غيرها لماذا ل أ ن ا ل ص ل ا ة تفعل في ا ل م ل أ و هذا الذي يتركها أ و يضيعها يترقب لوم الناس له هذا مترقب لانه ل و م ل ا س ل لأنه يترك ش ع ي ر ة ظ ا ه ر ة فالذي يترك ش ع ي ر ة ظ ا ه ر ة يترقب اللوم عليها والتأنيب ل ي ع هذا ا ه أ ح ر ى ب أ ن يترك ما لا يظهر من الشعائر ولا يترقب لوما على تركه ف ذ ل ك قال ومن ضيعها فهو ل م س و ه ا أ ض ي ع حقيق ب أ ن يضيع ما سواها من العباده التي لا تظهر للناس أ و الوجه الثاني ومن ضيعها فهو ل م س و ه ا أ ض ي ع و إ ن عمله يحكم ب إ ض ا ع ت ه للشيء الذي عمله و ان عمله إ ذ ا كان مضيع ا ل ل ص ل ا ة وهذا يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي و النسائي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أ و ل ما يحاسب به العبد يوم ا ل ق ي ا م ة من عمله صلاته ف إ ذ ا صلحت أ ف ل ح و أ ن ج ح و إ ذ ا فسدت قد خاب و خسر و قد ي أ ت ي بغير ا ل ص ل ا ة لكن قال النبي صلى الله عليه و سلم و إ ذ ا فسدت قد خاب و خسر قول عمر رضي الله عنه فهو لما سواها أ ض ي ع هذا فيه مساله في النحو اضيع هذا افعل تفضيل ما الفعل الذي صيغ منه هذا, الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا الـ افعل ل أ ض اضاع ع أ الوجه أ ن يقال فهو لما سواها أ ش د إ ض ا ع ة لماذا ل أ ن ه تقر في علم النحو ان افعل التفضيل لا يصاغ من من غير الثلاثي اضاع هذا رباعي اضاع اصله اضيع رباعي و افعل ل و التفضيل هذا لا يصاغ من غير الثلاثي المجرد يقولون مثلا هذا اطول من فلان بكر اطول من زيد الفعل منه طال خالد أ ش ج ع من بكر من شجعه هذه ا ل ق ا ع د ة هذا ا ل أ ص ل لكن سمع ما يخالف هذا ا ل أ ص ل ف ق ا ل ت العرب مثلا فلان أ ت ق ا م فلان والفعل منه اتقى خماسي وقالت العرب انصاف بيت ق ا ل ت العرب فخيركما ل ش ر ك م ا ا ل ف د ا ء بيت حسن ا ث ا ب ت أ ن ص ا ف بيت هذا أ ف ع ل تفضيل من فعل أ ن ص ف يقول ربنا سبحان ه ذلك م أ ق س ط عند الله و أ ق و ا م ل ل ش ه ا د ة من أ ق ا م و أ ق س ط وكل ذلك غير ث ل ا ث ي فكل يعني أ ك ث ر و ن من النحاه يقولون هذا مرجع إ ل ى السماع لا يدخله القياس إ ذ ا سمع من هذا شيء عن العرب اتبعوا فيه و إ ل ا يعني لا يقاس هذا لا يدخله القياس الا ان سيبويه رحمه الله يرى ان افعل التفضيل ي ص ا غ ايضا من الفعل الرباعي الذي على وزن افعاله وهي اكثر الامثله التي ذكرت لكم الان فعلها ي أ ت ي على وزن ا ف ع ل وانما قال سيبويه ذلك لانه ر أ ى ك ث ر ة و ر د ه في ك ل ا م العربي كما ذكرت لكم فلان انصف من فلان ف ل ا ن ت ق ا من م فلان وهذا الكلام واخسار من هذا الكلام فقال سيبويه يصاغ ذلك قياسا من, من الفعل الماضي الذي على وزني افعله ولهذا لما جاء ابن سيده ابن السيد ب ا في شرحه على ديوان المتنبي وخطا المتنبي في قوله فرؤوس الرماح أ ذ ه ب للغيظ و أ ش ف ى لغل صدر الحقود ي قال المتنبي فصدور الرماحي فرؤوس ص د و الرماح ر ف الرماح أ ذ ه ب ل ل غ ي ر قال ابن السيد كان ينبغي أ ن يقولا اشد اذهبا ا ل أ ن الفعل أ ذ ه ب وليس ب ث ل ا ث ي العلماء غلطوا ابن السيد ل أ ن ه م قالوا سيبويه يجيز ذلك وما كان عليك أ ن تغلط المتنبي نعم ثم كتب أ ن صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا الفيء, ذراع. الفيء هو الظل حينما ي ب د أ في رجوعه من ج ه ة المغرب إ ل ى ج ه ة المشرق الفيء هذا مصدر فاء يفيء وفاء معناه ا رجع في ل غ ة العرب قال ربنا سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر ف إ ن ف ا ء و ا ف إ ن الله غ ف و رحيم ر أ ي إ ن رجعوا وقال سبحانه و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى أ م ر الله حتى ترجع إ ل ي ه فالفيء الرجوع والفيء هنا هو ذلك الظل أ ن ت م تعرفون الشمس إ ذ ا طلعت مثلا الشمس ت ط ل ع على هذا الشاخص الشمس ت ط ل ع من المشرق يكون الظل متجها يعني ينحو ع ي ي ن ج ه ة المغرب الشمس تطلع والظل يرتد إ ل ى ج ه ة المشرق الشمس تطلع في ا ل ظ ا ه ر ة تتوسط كبد السماء فتقف هذا الزو... يسمى في الزوال ثم بعد ذلك تكمل مسيرها ج ه ة المغرب حينئذ يرتد الظل من ج ه ة المشرق إ ل ى ج ه ة المغرب حين ي ب د أ الظل في الارتداد يسمى هذا الظل يسمى فيئا لماذا ل أ ن ه ص ا ر ب د أ في الرجوع إ ل ى ج ه ة المشرق يقول عمر رضي الله عنه أصل الذراع ظ ه ر إ ا الفيء بلغ ذ ا الذراع معناه ربع ا ل ق ا م ة ربع قامه كذراع ربع قامه كل شيء ذراع ط ر ي ق ة العمل كتفهمه ما ي ق ص د ه عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا ت أ خ ذ شيئا شاخصا وهذه اندبوا اخواني أن إ ل ى أ ن ي ج ر ب و ه ا ل يفهموا هذا الذي يقال ت أ خ ذ شيئا شاخصا ع ص ا مثلا تضع في ش ي ء ا لتكون ش ا خ ص ة إ ذ ا طلعت الشمس ترى الظل على الصفات التي ذكرت لكم والشمس تطلع والظل يتقلص جاء ين ج ه ة المشرق هو يتقلص نحن ل أ ن ن ا لسنا في خط الاستواء لا يزول الظل ل أ ن ه ليزول الظل يجب أ ن تكون الشمس ع م و د ي ة على ر أ س ك فلا يبقى لك ظل هذه تكون في المناطق التي جاءت على خط الاستواء نحن جئنا في شمال خط الاستواء فالظل لا بد أ ن يبقى يبقى شيء من الظل لكن أ ن ت ستلاحظ أ ن الشمس إ ذ ا طلعت الظل يتقلص, يتقلص. أ ن ت كلما أ ر د ت ا يعني علم على الظل لتنظر يعني حركته ستجد أ ن ل م د ة عشرين د ق ي ق ة مثلا ً الظل متوقف هذا الوقت نهي عن الصلاه ي ه ثم بعد ذلك يستمر ح ر ك ة الظل لان الشمس حينئذ زالت عن كبدي ا السماء لو كنا ا ل آ ن في مناطق الاستواء ماذا يكون ذلك الشخص لن يكون له ظل إ ط ل ا ق ا ً ل أ ن الشمس ستكون ع م و د ي ة عليه هذا الشخص تقسمه على أ ر ب ع ة لترى ربع قامته نحن ا ل آ ن أ ح د ث ك م عن موضع لا ظل فيه بعد ذلك نحدثكم عن هذا الموضع ت أ خ ذ ربع ذلك الشاخص هذا هو ربع ا ل ق ا م ة هو الذراع إ ذ ا بلغ الظل ربع ذلك الشاخص يعني ا ل آ ن لما زالت الشمس الظل سينتشر سيذهب سيستمر أ ن ت ستعلم على, يعني على الربع, مقطع الربع الشخص متى ق ع الربع الشاخص م ما بلغ الظل ذلك تلك ا ل ع ل م التي علمتها فذلك حين يفيء الفيء ذراعا وهو الوقت الذي أ ر ش د ع م ر ا ل خ ط الى ب ع م ا ه إ ل ا ل ص ل ا ة فيه لكن هذا قلت لكم في موضع لا ظل فيه في الموضع الذي يكون فيه ظل مثلا احنا في المغرب ستزيد على ربع ا ل ق ا م ة ذلك الظل الذي لم يزل ذ لما ك الظل الذي ل بقي لما توسطت الشمس كبد السبا ستزيده على ربع ا ل ق ا م ة لتدرك ما قاله عمر والوقت الذي أ ر ش د الناس إ ل ي ه يفيء الفيء ذراعا إ ذ ا صار ظل ا ل ش ا خ ص إ ذ ا صار ظل ا ل ش ا خ ص ربعه نعم والمصلي نوعان ج م ا ع ة المفرد جماعه منفرد, جماعة منفرد. هذا أ و ل الوقت أ ح س ن له بلا خلاف يعني لا ينتظر إ ذ ا كان هذا سيصلي م ف ر د ا لا ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا اول الوقت له خير إ ل ا ما يدخل ذلك من ا ل إ ب ر ا د في أ و ق ا ت ش د ة الحر وهذا قلت لكم أ و ل الوقت له خير للحديث الذي حدثتكم به رواه أ ح م د عن أ م فروه رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقال ا ل ص ل ا ة ل أ و ل وقتها أ م ا ا ل ج م ا ع ة الجماعه اول, أول وقت أ ي ض ا خير لها أ و ل وقت خير لكن أ و ل وقت لا ي ت أ ت ى ا ل ج م ا ع ة لماذا ل أ ن الظهر ي أ ت ي غالبا في وقت غ ف ل ة في وقت شغال الناس فيؤذن فيعني في ريثما يستعد الناس بالوضوء وكذا إ ل ى آ خ ر ه يذهب وقت فهذا الذي راعاه عمر رضي الله عنه ت أ ل ي ف ا للناس وجمعا لهم على تلك ا ل ص ل ا ة فقال حتى يفيء الفيء ذراعا صلوا الظهر حين يفيء الفيء ذراعا وعن هذا الحديث نكمله إ ن شاء الله في مجلس آ خ ر سبحانك اللهم وبحمدك ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين